لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتله الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق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 رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتعتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات بالبينات والزبر والكتاب المنير كل من كل نفس دائقه المنوت وانما توفون اجره يوم القيامه فمن نجح خان النار وادخل الجنه فقق فاز وما الحا